بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والمنسار على سبيله ونهجه إلهي المدين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في ديان أحكام الإحداد والإحداد هو عبد في التي سوفي عنها زوجها فهي عدة تختص بالوفاة وتختص بمنعه من النساء وأصل الحب المنع ومنه تنية أنزابه حدادا لأنهم يمنعوا غير من الدخول والإحداث يمنع المرأة من الزينة ومن ينبغي على المحتبة أن تستمد كالطيب والحلي ومحاكم السياس والخروج من البيت على تفطيل السياس إن شاء الله ضيانه وهذا الإحجار ثبت بدليل الكتاب والسلمة وإجناع الأمة على نسروعيته وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين يتوتون منكم يذرون أدواجه يتربطن بأنفسهين أربعة أشتر وعشر فهذه الآية الكريمة أطمن عند العلماء رحمهم الله في ثبوت الإحداث وعدة الوفاء على المرأة التي توفي عنها زوجها وهي خبر بمعنى الإنشاء كما سيأتي أي أنها تضمنت الضلالة على وجود الإحجاج ولزوم وعما كنت النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة منها حديث أم المؤمنين أم حديدة أم حديدة رضي الله عنها وعن أبيها أنه لما توفي أدوها أدو سبحان رضي الله عنه وعرضاه أخذت طيبا فطيبا جارية عندها فيما مست من ذلك الطيب وقالت والله نالي بالطيب من حاجة بالطيب من حاجة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفل من امرأة تؤمن بالله والنوم الآخر أن تحدى فوق ثلاثة إلا على جوجه أربعة أسهل وعشرة فهذا الحديث المتفق عليه أصلا من ذلك الظلماء الله في مشروعية الهداد هناك حديث أخر فتضمن الظلام على مشروعيته وكحديث أمي سلمة أيضا في الصحيحين وحديث تبيعه في انتحار الأسلمية رضي الله عنها الصحيح ليس الصحيحين ايضا في قصتها ما تعد من خوله رضي الله عنه وارضا حينما توفت فدخل عليها قامها السنابل من اللعك رضي الله عنها عنه فالاحاديث في مشروعيه الحداد كبيرة ولذلك اجمع علماء رحمهم الله على ان الحداد مشروع وانه مشروع لهذا مثلنا الاستفقيل الذي سنضينه ومرادنا الحجاب الأعلى وهو أن تحد أربعة أشهر وعشرة وأما الاحجاب ثلاثة أيام سيجيز للمرأة إذا توفي أبوها وأخوها أو وقريدها أن تحدث لأنه لأن حديثة حدث على أبيها أبي سفيان وانتنعت من الشقيق إلا بعد ثمان ثلاثة أيام وأما بالنسبة للإجناء فقد أجمع العلماء رحمه الله على أنه يشرع للمرأة أن تحدى على المؤمنة أربعة أسهم وعشرة وهي المدة التي سمى الله عز وجل في كتابه وضيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قحى كل سنته مناسبة الاشداد لعدة الطلاق لابسة لأنه بعد أن فرغ رحمه الله من ديان عدة الطلاق شرع في ديان جدة الوفاة فتجد يتمع الشداد مع عدة الطلاق في كل منهما عدة الأولى من العدتين بسبب الطلاق والفرار في حال حياة والشامية متعلقة بالفراغ الذي مختير فيه وهو فراق النوت وشرع الله جل وعلا هذا النوع من العدة لحتم عظيمة وأطرار كريمة تنتظن مصالحة الدين والدنيا والآخرة فالمرأة إذا فقدت جعلها وشارقت زوجها وضقيت في بيت الزوجية هذه المدة التي سمى الله جل وعلا فذكرت حق دعليها عليها فإن كان قد أحسن إليها كان ذلك أدعى أنك فرحم عليه وأن تحفظ وده وأن تحفظ ما بينها وبينه من العهد فتذكره بصالح الجعوات فتسأل الله جل وعلا أن عليه شعبي بالرحمات وهي ذلك من الأجل العظيم والسواب الكريم لها ولبعالها ما لا يحفظ كذلك أيضا فيه شد لشق البسلمي فلوست أمة الإسلام أمة ضعيفة تنتهي أواصرها ومحبتها وأخذتها وشائدها بالنوت والشراء كما يكبث لأهل الدنيا فشرع الله كل وعلا هذا الشداد فرضر بين المسلمين أن يذكروا حق المية المسلم ومن هنا عذل حق الزوجية حتى إن الزوجة إذا شارق زوجته ليس حال لا ليس الحق الذي له مباشرة فلو تصورنا أن المرأة بعد وفاة زوجها تنشح في اليوم الثاني أو تنشح بعده بيصير لتناسى الناس حقوق الله ثم ننظر إلى الاسمتية فلم يدعن الإسلام هذا الحباب حجماً دائماً ولم يجعله موقعاً مخالفاً للحطرة ولكن جاء بالوسط العدل الذي لا إفراق فيه ولا كثير وكان أهل الظاهلية ينفتون عاماً خالماً فإذا توفي الرجل عن امرأته دخلت المرأة في مكان وهو الحش الصغير أشهد صندقة أو أضيط مكان في الدول تدخل فيه فيما تنتنع من جميع ما أحمد الله عز وجل إلا أكلها فتبقى في كفتها وشعرها وسوء حالها بالحالة من لا تنفتل ولا تنفس الطيب فهو بأشع الأحوال وأشدها حتى في مثلثا ثم بعد ذلك تفضل بذعر فما ثبثت الصحيحين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وقد ثانت إحدى كما تجلس حوله كامنا فيه في الشهاء حتى يبلغ الكتاب وأجل ثم تفضل بذعر فخصص الله سبحانه وتعالى ويوفر فأحل لها طيبات ولكن منعها من الزين ومنعها من الحديد ومن ومنعا استذنوا في جسدها وفي ثيابها فأفقى حق الزوج وكذلك أعيما لم يذلق على الزوجة مع أنها تثاب وتؤجر على هذا الامتناء والطاعة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام منتثاب الأمر بالإحجاج والإحجاج, والإحجاج ما هو يفعله الآقة المشتدة فالمقصود أن الحباب في شكا عظيمة وأسرار خريمة كذلك أيضا لا يسع المؤمن إلا عن مسلم إذا أمره الله عز وجل ورسوله فالمدة التي سماها الله عز وجل أربعة أشهر وعشرى قال بعض العلماء إن الجليل لو كانت حاملا يتدير حالها إلى هذه المدة الأربعة الأشهر والعسد وقالوا لأنه يجمع خلق الإنسان أربعين يوم مدفة ثم يكون عرقة في المتزال ثم يكون في المتزال ثم يبصل الملك فيؤمر بنفع الضوء وكتابة أجله ورزقه أشقي هو أو صعيح كما في حديث من سعوده فقالوا إن هذا النص يقع في الأشرة الأيام الذي تلوي الأربعة الأشهر فإن الأربعة الأشهر فما ذكرنا أنه سلم مائة يوما وهي فاناناً لما كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأربعين ثم الأربعين ثم الأربعين ثم تأتي العاشم ذكر آدد أبا الله العلم رحمة الله عليه ولكن مع هذا الله يأمر ورسوله صلى الله عليه وسلم الله يأبر ويحكم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبنم وما عننا إلا الرضا والكثير يقول رسول الله يزل يجه فهذه العبارة تقول على مشروعية الشداد أولا والشداد المشروع هو الشداد على الله المتوسع عنها زوجه وأما السجفات الجاهلية في الإحداد مما يحدثه الناس وقوى أن كان ذلك على مصر والأمم والشعوب والجماعات فهذا من ما لا أصل له في دين الله ولا في شرع الله عز وجل. وليس هناك حباد إلا الحباد الذي يسمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يسرع حباد غير هذا الحباد الذي ورد النقص به في كتاب الله وسمك رسوله الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الحباد يكون من ولا يكون من ولا يكون بين أفراد الرجال ولا تأبطل مصالف المين هذا كل مما أحدثه الناس من, من خلاف شرع الله عز وجل ولا يمكن أن يعدى ذلك من دين الله بشيء لأنه لم يفت به شرع ولم يفت به في كتاب الله وسمة النبي صلى الله عليه وسلم خففوا إلى أصلحة أمرا ظاهرا فإن الواجب تدير حكمي إعباراً إلى الله سبحانه وتعالى فاذمنا أحدث الناس إنه لا أصل له في دين الله وسرعه أشهداد يشفع من المرأة إذا كان قطوحنا عنها زوجها أو سوسيا لها قريبها إذا كانت مدة الحداد المثل التي ذكرناها وثلاثة الأيام قوله الوزن يدل على نسرعية الحداد كما ذكرنا من أن هذه النسرعية على سبيل النجوم والنجود فالمرأة يدل عليها الشداد وهذا إجناع الخلف والخلف رحمه الله خلافا للحسن الزكري والشعبي رحمه الله وعليهما فهذا من العالمان الجليلان قال عدد وجود الإحداث فالصحيح أن ذهب إلوبي فإن في السبب مضوائي من العلم ولعل الإيمان الضفري والأوزاعي لن يظل هنا ما ورد صريحا السنة من الأمر بالحداث فقد هنا قد قال بمسرعية مظاهر القرآن يتربحنا بل أن هنا منه اللجوم ولكن السنة أمرت وعزمت بالشداة وعجبت الوابط بالعمل بهذه السلة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا قوله يلزم الشداة الشداة هي اجتناب التي توفي عنها زوجها اجتناب المرأة التي توفي عنها زوجها الطيبة وزينة اللباثة وما في حكم مجناء مدة وبناء على ذلك حقيقته الشرعية اجتناب المخصوص وهو اجتناب الطيب ومحاسم الكياب والحرير والزينة في الددم وفي المنفذ مدة من شخص المخصوص اجتناب المخصوص شخص المخصوص وهي المرأة التي تبهها والمراجبي المرأة التي توفي عنها زوجها فلا يشمع غيرها كما سيكون شاء الله مدة مخصوصة وهي أربعة وأشهر معاشر على مديرة السنة إلا إذا كانت حامنا فالمدة هو إلى وضع حمل فلو أنها بعد وفاة زوجها بدقيقة واحدة وضعت حملها خرجت من عدة وذلك بصريح سبيثي سبيعة رضي الانتحارة رضي الله عنها أنها توفي عنها سعد بن خولة بمكة رضي الله عنه وأرضاه فمسهت سعده عشر في عشر أيام وفي عشر ثمانية أيام وفي ذلك فوضعت ما في بطنها ما في بطنها فتجنه لك وتزينه وستدخل عليها خالهم فقال لها لا والله ماء تأ... ماء تحني... ما في كتاب ماء في بحر الازواب الكتاب اجلا فموله ماء فعليه يدي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرني اني قد حلمت منذ أن وضعتها في بطني فهذا نص واضح يدل على ان مده الحمل تكون 14 عهدا من الاصل بنفس كتاب الله يترضفنا بأن تشيرينا أربعة عشرين وعشرة ونشف سنة لحديث أم حبيبة إلا على زوج أربعة عشرين وعشرة وكذلك حديث أم سلمة الصحيحين تشد المرأة على مدية أربعة عشرين وعشرة فهذا يضل على أنها المدى إما أربعة عشرين وعشر على الأصل أو إلى وضع الحمل ولو طالت مخصبه على حديث سبيعة جنس الحارف رضي الله عنها وعلا وقوله يلزم الحداد كل مرأة منها يلزم الحداد مدة كل متوصى عنها كل متوصى زوجه عنها مدة العدة العدة هنا عدة الوفاة وهي كماذا 7 4 او مدة وضع الحمد لكن هنا سمين العلماء فنرى الشداد المطلقة طلاقا دائما فيرى عليه الشداد مدة العزة من طلاقها والصحيح ان الشداد اختفت في عزة الوفاة فقط وضلوننا على هذا ما ثبث السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرء تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحب على ميته او نيه ميت على منته الميت الا ثلاثة فوق الثلاث فوق الثلاث في له اخر فوق ثلاثه ايام الا على زوج 14 عشرا فقول الا على زوج 14 فدلعنا أن الشباب لا يوجود إلا في عدة الوفاة فقط فالشهاد بعد العلماء بأن المطلق خلاقاً دائماً انتقاذ على المعتد عدة الوفاة ضعيف لأن المبي صلى الله عليه وسلم نهل مقر أن تبعي هذا الفعل إلا في عدة الوفاة فدلعنا احتشار شفركم بعدة الوفاة وهو صحيح إن شاء الله تعالى <تصفيق> كل متوسط جوجها وعنها كل متوفق زوجها عنه اي كل امرأة توفي عنها زوجها وبمعنى ذلك بالإجهار الرجل لا يحتفل ويخطط في ذلك بالنساء كما لفر كذلك ايضا كل متوفق يشمل الصغيرة والكبيرة وبمعنى على ذلك لو كانت صغيرة التي توفي عنها زوجها فعقذ على بنت عمرها مدنة سنة ونمتح الزعب ثم توفي عنها فإنهم يلزمها عدة الوقات بحديث معقل من سنان الأشدعيه بالله عنه وقف قصتي مع الله المسجد رضي الله عنه الجميع. فقد ذكر قضاء النبي صلى الله عليه في عدة الوفاء من المرأة المعقود عليها إذا هذا في المرأة الصغيرة تأجد عدة الوفاء وجليلنا على ذلك عموم القاومة عليه الصلاة والسلام إِنَّا عَلَى زَوْدٍ أَرْبَعَةَ إِشْمٍ وَعَسْرَ وَالْمَرْءَةَ صَغِيرَةَ دَخِلَةَ لِهَذَا الْأَصْرِ كذلك أيضا من الأدلة ما تبقى في الصحيح الرسول الله صلى الله في الحديث الصحيح عن الله عليه وسلم وهو الحديث ابن سلم رضي الله عنها أن الله تأتيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يا حديث الصحيحين قال يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي دسة عينها أفنكشل هنا قال لا لا مرتين أو ثلاثين وجد لانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل بنتها ظلقت أو من تدلق وتركب في, في مقام الإيمان ومزد المنظلة العموم في المقام خاصة أن الشأن أن المرأة إذا سأله وتقول المذغفية وغالب أن تكون بناجين البلوك لأنها لو كانت كبيرة لا أكت في نسلها وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغاية لكن هذا الحديث أصل في أن الشبابة الصغيرة والكبيرة وهذا مذهب جنين العلماء ولذلك له حق فيه مهنى الحق من الزوج والشغيرة من زوجها على الحق ثانيا أنها تريث من تريث من الزوج والأصل الحديث نعقد وعدة الوفاة في الأصل متبتة بالألت كل مرأة وزل على أن المرأة إذا كان صغيرة توجد على جلباً بعدة الوفاة من الذي يأمرها بعدة الوفاة وراقبها وليها يقوم وليها عليها ويجمبها لسجد محتد مثل الصغير إذا حج أو اعتمد يقوم وليه بمنعه من كذلك أيضا في قوله كل عهوم لأن كل من أعزاء في فشمل هذا النهر المرعى المسلمة والفتادية لأن المسلم يحل له مكاحة فتادية اليهودية والمصرانية بشرط أن تكون حرة ولو يجز له أن ينفخ بالعقد إلى أهل الفتاد وهو جمهور العلماء رحمه الله لأن الله تعالى يصبح المصرات من ان القناعه المغنم لمستقيمهم طولا منسح ان المغنمات منهم ملكت العيال ومسكات تكون دينا فتعلم الرسوقه التي كيفح اشترط فيها عدم القول اشترط فيها خوف الدنا واشترط ان تكون من المغنمات كل علامه شهابيه لا يوجد اذا حدث على العلامه الشهابيه لا يوجد فسخها اذا كان ايضا فإذن المسلم لا يموت إلا على الزوجة مسلمة أو كتابية فمن يهودية ومصرانية فإذا توفية عن راعة يهودية أو مصرانية عقد عليها فإنها لزمع شداد واختلت إلى رحمه الله في هذه المسألة منه من قال الليهودية والمصرانية لا يزمع شداده توفي زوجها المسلمة وبدأ يستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يشل الامرأة التؤمن بالله وجود من الاخر وعدي ذا لأن هذا الشبيب خرج مخرج الغالب وقد قال الله تعالى للذين وسوفقون منكم ويذرونها أجواب يترفق بصنه فعنم الله عز وجل في كل نصر ترف ورائه جوزا أن تشد عليها وبناء على ذلك هذا النص القرآني العام عاصل وهو جاء عن لأنه خرج مخرج الغالب وهناك جواب من وجه الثاني وهو أن الكتابية تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر فهي تؤمن أن الله موجود وإن كانت تشتشت بالله حينما تقول إن عزول اليهود يقول عزير من الله ومن خرر يقول إن الله لكم يؤمنون أن الله موجود بخلاف اللذين والعين بالله الذي لا ديننا وبخلاف المنشد وبخلاف الوزن فجل أرسل عندها إيمان بالله وأيضا عندها الكتاب إيمان بالله بالآخر وهذا جواب قائف من الجمهور الإنسان والله عن هذا الحديث أن الكتابين من هذا الأصل عندهم دين وإن كان دينهم فيه تحيير فبذلك فرق الله عزيز الكتابي وغير الكتابي وقد كان يحنون الشرك على عسل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله أنهم قالوا إما إن عزوه بن الله وأنهم قالوا إما المسيح الله وقالوا إما الله كان الثلاثة ومع ذلك وصفهم بأمهم أهم الكتاب وهذا يجب على أن الأصول العامة من قوله يجب أن هناك إلهان يجب أن هناك رجعة بعد الموت وخلاف التهريون والنسيسون الذين يؤمنون بهذا والوثنين أعطوا فتما خاصا ولذلك الكتابية إذا نكح المسلم حل نتاحها لأنها أقرب ويمكن جدها إلى الأسلام ولذلك حل نتاح الرجل من نساء الكتاب ولم يحل نتاح رجاله من نساء المؤمنين حتى لا يكون سبباً في إذواع نساء المؤمنين وأن المقصود أن هناك قواس ما يمكن أن تكون سبباً في هداياته كما دولنا هذا الكتاب المسلم فالمرأة الكتابية إذا توفيها لها الزوجة المسلم يلزم من على الصحيح من أكبر الأولماء لظاهر آية الإشداد والحبيث نجاز عنه بطرود مقرد الغالب الخاطبة وعلى المحال أدر المصدفة في الله بهذا الدمود يكون يضينا لزم من حداد ومجرمه في مكاح صحيح ولو جميل في مكاح صحيح فلا يوجد الجدال الا اذا وجد الاثق الصحيح قدامنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الا انا زوجي ومن وجد فكل من وجد شرعا لانه زوج وطوفي صور الجدال عليه وهو الزوج الذي وجد بكامل الوجه الشرعي لان صار لنا بعقده صحيح وهو العقد الذي توفر فيه شروط صحة لما تقدمها لفتاد المكاح إلا يكون هناك مانع لأنه من مكاح المرأة يكون هذا العقل جولي وشاهدين عزمين ونهر وإيجاد من قدر وصادرين من المعتبر إذا هذا فإنه هنائذ إذا وقع العقل صحيحا وبعد العقل ولو بلحظة وشهة عنها زوجها لذينها سدان ان الله يقول يرزقنا ازواجا ويزوجك بما تظن صحه العقل واما اذا كان من اخذ فاسدا او كان مرض عينا وزاد بالله ان لا نجد دقيق لانني صاحب حاله تركت عليه اثار شرعيه بوجوده وادعو على حكم الصواب ولهذا اذا كان وقع شبه فانه لا تجوز فيه لو ان هناك في صحته فإن الله إذا لكحى مكاحة متعة فإنه مكاح مفاشد وإذا توفي لا نقل بوجود الحجابي عليها لأنه مكاح مفاشد نعم أو أمثا غيرا مكلفا أو أمثا غيرا مكلفا إذا كانت أنا, غير أنا غير طبعا غيرا مكلف يشهل المجنونة لأن المجنونة لا يلزم الزجاد وأجمع العلماء رحمه الله على أنها لا تخاطر ولا تلزم بالشجاد لأن دون يقل قال صلى الله عليه وسلم فيما بحديث الشحيح رجع القلب عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيد ويسلم هذا الرجال والنساء إذا كانت مجنونة فإنها دائم من شئاً. ويضاح من حية. ويضاح الشباب من دائم أي أن يكون ويجوز أن يكون الشباب من دائم طلقها بوجه طلاقاً دائماً. وهي الطلقة الثالثة والأخيرة. له بياذا إن شاء الله إذا طلقها تنتمع من الطيب. وتمتنع أن الخروج من البيت ينزمها بالهداد كمحتدى من الوفاة هذا عند من يقول بوجوده فعندما المسلم فقال يباح أي أنه لا يجد عليها وهذا أوقف صحيح نظر الجمهور ولكن لو أنها انتمعت بهذه الأشياء قال يباح فقال بعض العلماء لا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير وهنا نفس وارح. لا يحلل امرأة تؤمن بالله من الآخر وهذا هو الصحيح فإن السن هذا لهذا العمل على أن الكباب الخاص يمن ثم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا إجابة على ذلك ولا ينقص منه فالقياس هنا يقدح فيه بقادح وهو قادح فساد الاعتبار فساد الاعتبار يكون القياس في مقابل نفس من الضرآن أو السنة في مقابل الإجناع فالنقص الرامح لا يحل لامرأة السؤمن بالله واليوم الآخر فالمطلقة ثلاث مطلقة في المرأة وكان طلاقها دائما فإنها تدخل في احتهام العموم بأنها لا يحل لها أن تحد على زوجها ولا, على ولا يجب على رسيه ولا يجد على رسيه لأنه لو طلق قلاقا رسيه فإنها لا تنتمع من الزينة فتنتج من الدينة ومن النباس قال لا يوجد على لا يوجد عليها أن تفعل حجات والواقع أن الرتعية في الأصل طب إذنها لها, لها والأكمل أن تتجنل وأن تتدين لدوجه لأن هذا يتقل للعجوم والعجوم عن شراقه لا والله تعالى أمرها أن, أن تعتد في بيت الزوجية لأن هذا يقين على رجوع جوجها له بالمطلقة رجعية الشرع يقصد رجوع ذلك ويخذل في ذلك ويقصد في كما قال تعالى لا تدري لأن الله يخذف بعد ذلك عمره وجعله منذ يسر والسماحي فنقلنا من المطلقة الرسائية لا تدفى الطياب الجميلة ولا تتكير وتدعنا بالآل المتقدس الذين جعلوا مفرفا منهم وحينئذ يقع خلاف مقصود الشرع ولذلك حكي الإجناء على أنه أنه مطلق طلاقة رجليا لا يسميها حدا لأن ذلك مخالف من قصود الشرع ومخالف للشنة ويقف رجوع الزوج إلى جوجته وتحديدها إليه وموضوعات بشبهة قال رحمونه موضوع بشبهة أن رجلا موضوعا بشبهة ثم توفي عليها فإنه لا يبزمها أن تفد عليها وذلك لما قدمنا أن الله تعالى ورسوله خط أم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خط الحدادة بالمرأة التي توفي عنها زوجها والموضوع بسبهة والمرأة إذا كانت من كحفاتك في لئتاهنا لا ينفضق عليهم هذا الوقت شرعين كونهما زوجة على وجه الموضوع الشرع أو جنة وهكذا لو كانوا جنة عياذ بالله فالمرأة المغني بها وتوفي عنها الزامي لا تستطيع عليه او, أو, أو كني فاسد. كان فاسدا او باطلا ثم قدمنا وفي نكاح فاسد كان فاحش مثرب وهاكنا لو فهمنا المطلان لكان النكاح باطلا وهل اذا كان المطلان مو محل خلاف فمن يصح النكاح بدون ولي وبدون شاهدين واشترك للشحة لكما هو نظر الجمهور فيما قدلنا إن كان فيه سأويل قدمنا هذه النشرة ودينا ما يتوصل أليم الأطبار وعندما إذا لم يكن فيه سأويل فالذي يأريه العمل أنه يفتي بما ظهر له فيختم ببطراني على الضعام لأنه يأخذ هذا ويفتي بإمان أو ملتعينه وهكذا لو أنه تسر جارية من جواريه عنده أنا فواطئها ثم تفتي عنه ما نقول لاناة ما نقول لاناة فيذهب كل شباب لان الشباب محصص للزوجات والاناء ليس باجواز قال تعالى الذين هم لخروج من قبره الا على اجواز او ما ملكت ايمان فجاءنا من ملك اليمين غير زوج فدل على ان ملك اليمين لا ينقطع عليه انه على الزوجه وقد قال هناك الذين يقولون انكم يضرون ازواجكم فخصر حداده بالزوجات وملك اليمين ليست في زوجات ولذلك لا يجب الحداد بالمشكلة ولا يتعلق الحداده بالإماء والإحداده اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقع في النظر إليها اجتناب يعني سرط ما يدعو يعني يغري إلى هذه الجنة قصة المسنة الله عليه فيها حقيقة بعد أن من هي المرأة التي يبزمها الهداد ورد السؤال من, من هي المرأة التي تحتفت فبيّن رحمه الله أن المرأة التي بعد أن بيّن أن هي المرأة التي تحتفت شرعة ديان كيف تكون كيف يكون الهداد وهذا من التسلسل والترتيب المرتبة ما تفجع أو شيء الشخص الذي يتعلق بها يتبين ماذا؟ وبعض الظلمات فذال النساء يبدع بحقيقة العظم ما يضين هم من يتعلق يعني النساء الخفيف لكن هذا يختلف بحسب خلاف الحدوار والنسائل أما بالنسبة لقول رحمه الله الفذاد أي حقيقة الفذاد أن يسل ما يدفو ويضري الرجل ويضري بالمرأة يسل هذا ذلك في جسدها وكذلك ووضع الشماء ودهن الشعر في الأذهان المطيبة ومفتحان وهكذا لو وضعت في بعض الأعضاء دون بعض الفطن العالم سرعا كان لبعض الأعضاء أو بكل الأعظام محتجون للعالم كان مجمعا موجود في دماننا الشام ونفي الذي ممكن أن تغتسل به أيضا لكل البدن أو كان لبعض البدن الفطن في هذا كله أنه يجب استماعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة المفتدة أن تتقي الطيب وأن تتقي الحليء وأن تتقي السياب الجميلة من المجهر والمجهر وكذلك أيضا تتقي الخروض من المنجل فهذا من أمرات أحد من يتعلق بالمرأة وشاركها وهيئتها فسهم تعلق بالمسكن ولجونه فبينا رحمن الله من الاشواق قد ان المرء كل جنب ما يدعو ويرقد في متاحه وهذا الذي يذكر في متاخ لا عبد قبل هي الجمعه في وما يضيا به هو الشيء الذي يزيد من جمال الانسان وجماله وبهائه وهذا الشيء ربط في بعض العلماء بطاعدة ويبجوه إلى العرف فكل ما عده العرف جينة نظري بالمرأة ويحبب فيها فإنه يدخل بهذا الأصل موجب للمن يعني أن كل من كل نظر في كل بيئة وفي كل مكان وعرف ماذا يعبدون الجين فإذا كان هذا الذي تبعه وهذا الذي تلبصه هذا الذي تريد أن فيكون انتهي يعد في الحب دين وكما كانه يحكم بعدم جواز تعقله سواء تعلق بالنجاس او تعلق بالجسد فالكل حكم واحد ما ينبغى شناب قال رحمه الله والاحداث اجتناب ما يدر الى جنائها ما الذي يدر جنائها ان يرضخ في المراه من المحابس تدمن والتحسن والزينة تدعو إلى جميع المرأة وترقب في المرأة تشمل هذا مثلا زينة راجعة منها في الكفل وزينتها في وجهها كتحرير الخدي كما ذكرون أننا رحمه الله تحرير الوجه في بعض الأحيان وهذلك في شعرنا مثل وضع الأطيب في الشعر أو ما وجد الآن من المطير في الشعر وفي الجسد و كذلك علم ندرس الى جماعها ونرصد فيها مثل الحنه في تحني اليدين وتحني الرجلين ونضرب الفرع جنان المتعلق بعضو خاص فطلع علم مرضيه عصبيه كذلك ايضا وهو وهي ديما في بعض الاعضاء الاصابع والخاتم والحلم في الصدر كالانقلابه والحلم والفتخاء ونحو ذلك لما يكون بالخلخان في قدمين كل هذا تتقيم مرأة أنه يرغب فيها وتشوف الرجال إليها إذا كانت وكذلك قال تعالى أول من ينشع في الحلية وهو بخصوى مهير مبين وجعل الحلية تزيد من دينة في المرأة, المرأة ويرقب في النظر إليها ويرقب في النظر إليها, في النظر إليها. فما ذكرنا سواء كان ذلك في وجهها أو بدنها أو في يامها الثياب الجميلة مثل الثياب الصفراء والمامع البراقة البلغاء البراقة والزميلة أو ذات الخطوط المزرقشة والمنقوشة بالنقش الذي يضري ويحدد ويزبط الأنظار هذا النور كله تتقيه المرأة ويكفي فلالك الثياب المطيبة لأن النبي سأسمناها المرأة عن المعصر وذلك ايضا موجود في زماننا بالوضع بعض الخال او بعض التي فيها طيب في تقيها لان اللبن الصلب معثر ومذاق المعثر في, يدل في يدل وهو نفس اليد كما طيب الرائحه في دور الخطب كان الجمال المستولد يتم تلوي ايضا طيب الله فاذا غسلت يدك بدت رائحته البكيه فمواليده نوع من أنواع الأطيار ونوع من أنواع جينة الثوب وواجه دون طيب وزينة طيب مون ووطيب من الزينة من الزينة ديانة دي على شريطة أن يكون زينة إما إذا كان لا, لا لا يتزين به ولا يوجد في الزينة فلا يؤكد الآن وطيبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت تقطيب المفتدة ولا تقطيب ولا تنس إلا مرة من قشر أو أغصار عند قهرها كما هو الصحيحين من سلم رضي الله وقالوا ولا تطيب ولا تمسه طيبا نهي والنهي يضل على التشهيد وهذه العبارة سرد نفس الحس قال ولا تمسه بطيب فدل على أنه محظور أن المرأة محفظة أن تمسه الطيب والطيب في المرأة لطيب رائحته وطول لان ان النفوس تطيب بشم لدى الانسان النفوس تطيب شمه ويشمل الطيب من جميع سواء كانت من الادهان أو كانت من المشيمات بالبخور ونحوها فقد اخلت ام حبيبه رضي الله الطيب في فاء لا يوم شبابه الى ابيها وبي قال صلى الله عليه وسلم الطيب حاكم ولكن يسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فدل على أن الأصل نحن في مستقيم وأنه لا يجب أن المرأة مستقيمة أن تنفطيبها هذا بإجمع الظلماء الله إذا قيل أن الأصل أنها لا تنفطيب فهذا يشمل أن تتطير او تتعاطى الأسواب بشأن يكون كأن في شأن يكون في, في من الاتفاق ونر من المجتمع تترفه ولذلك قال ابعبد العناع أن تشم من الغير أنها نوع من شم الطيب والصحيح أن المحبوب عليها الوضع وأن الشم فقال ابعبد العناع أنه لا دعس به من الغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنس طيباً فجعل الخط المتعلق بالتطيب لا تشمي الطيب وبناء العلماء قالوا أنه يجوز هذا بعض العلماء رحمه الله يقول من الصفحيح أنه يجوز لها أن تضع الطوح لكن أجيب عن هذا بأن قول عليه الصلاة ولا تنسوه بقيد أجمع العلماء على أن على أن يحرم يوجد زماني ثم لا أن يضع قالوا أن الأصل أن تتخل المرأة الشمانة ولا تتطير في شمي ولا تضعوا فيه ببنية كذلك أيضا الأبهال قال ما يؤرف في زمانيا بالشامل في الرأس في الشعر فإذا كان فيه طيب علمها لا تضعوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تم تنسوا طيبا وضعت هذا النوع المطيب في شعارها فقد نفتك الطيب وكذلك أيضا بالنسبة للأبهال اللي... قال بعض العلماء حتى ولو الطرق لكسف نعيشتها فأن تكون تبيع الدين قال إنها تتقن بوعه والتعامل به حالة في دادها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها فإذا مليف عن النفسي كذلك تمعا أشربنا تتؤدي إلى النفس لأنه إذا داعث لا في الدين فأن تكون في محلها تتعاقى هذا الطيب وترتفق به جنان واتفتن وتحريم التجميل الشيء الحسن هو جميل أو لا تحسن مشارقها وهي اثار في بدنها في لا تحسن هذه الاشياء لا ترتدي كل هذه ولا تلك الثياب المزركشه التي عليها نقوش بطي تؤدي زيها لا تشها كلا ايضا في نفسها بوضع الشماء كما ذكرنا أو بوضع صغر من يصطر الوجع أو يحمل الوجع قلت من الأصوار ولذلك لما وسئل عليه الصلاة والسلام عن رضع كبر في عين المشتدة منع عليه الصلاة من ذلك ومنع أم سلم رضو الله عنه من ذلك وهذا يجب على أنه لا يجب أن نفسها ولا تحسن أعضائها ولا تتجنن والشناء كذلك الشناء وهي معروفة فلا يجزل المرأة المختبة أن تضع الشناء لأنها من الزينة ونوع من الجمال سواء كانت في بعض العضاء في كل الأكثر العضاء نعم. وما صبغ للزينة وما صبغ للزينة الأصوار التي تودع في البدل للزينة فلا يجزل المرأة المختبة أن تضعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهاها أن جميل الثيار نهاها عن الأقضيب ونهاها عن الشريك بمعنى يحن نصر هذا أنه أن نعنى أن لا لا تفعل أن يأيه إلى مكاحه ويرغو فيه وخلي وخلي وهذا مص حديثي عليه الصلاة والسلام أنا الحليك هذا عليه الصلاة والسلام عنه وجمهور بالله على لا تلبس الشريك لا في رأسها تعمق على رأسها لا يمسك الشعر بمدهر أو, أو الفضة كذلك أيضا لا تبع في أدنها الأقرار ولا تبع في وقبتها القلائف كذلك أيضا لا تبع في يدها الأسرة يعني الخواتم ولا الدمارس الدمس في أساغل البدنية ولا بقية الحني أسرة الإجراء فهذه كلها يصبر على المرأة المسخدة أن تتجمن به إلا أن بعض الظلماء اجتهد وقال يجو زناء أن تنبس الخواتم هو من الحفظ واشتره بعد غوظة ثلاثة في هذا الاستثماء قالوا لأني الحفظ الغالب زينة الرجال الذي في زينة النساء فهي إذا ورعت الحفظ ليست من متجمن ولكن هذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصر قال ولا الفلي فلما نصر دل على أنه لا يوجد لها الكدس الفلي والفضلة من الفلي ولذلك لا يوجد لها الكدس كل ما يصر عليهم والفلي سواء كان ذهبا أو خذبة أو ألماسا أو جواهر أخر كل ذلك تتقيه المرأة وتشترين منها وكفل أسود وكفل أسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في من حديث أمي سلم رضي الله عنها وأرضاها ثبث عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع أن تكتح للنوع المحتدة حتى وكذلك إليه أن تشكفي عينا قالوا إن وضع الكفل وضيب من جمال العين وهو زينه الزينات لكن رخص وضعه في اللون ونسجي في النار عنده وضيب الضرر وصبر هذا خاص الصبر به إذا كانت نولدون النهار <تصفيق> لا توفي ورح لها هذا نعمل حواء الجنة ألا كن جمال ما يعرف في جئته وعرفه أنه جينة ولا نقاض ولا نقاض لا تبع النقاض أنه يزيد من جمال المرأة وجينتها وأبيضها ولو كان حسنا ولا تبع الأبيض <تصفيق> ما كان البيض الصفراء الألوان الفاهز البراطة الجميلة هذه منعت لنا المرأة لما فيها زيادة البراطة للجمال هذه العبارة لا توثي لا اختناء طبعا اخراج بعضنا يتناوله ونحنها ولا اخترار ونحن ولا نقاضي ولا نقاب لما لا يخبر عليهم نقاب ولا يخبر عليهم نسخة الأذير وقال بعض العلماء بجنح الأذير والفياب الباهز الصفراء الجميل والشدر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحتدة لتنجس المأثر وقالوا إن هذا أصل في منع المفياب الببراقة الجميلة الأصل في المرأة المفياب الجميلة للببراقة تمنع منها المرأة هذا أصل عند الغنماء إن الدياب الجميلة والبراقة والمنقوشة نقصر يلدف النظر ويجمل المرأة ويجيز جيناتها وحصنها لا يجيز لها أن تلبسها هذا لكن الأبيض خطف فيه بعد الغنماء كما أشاره من رحمه الله وبعد الغنماء قال إنها تتقي الأبيض إنها تتقي الأبيض لأنه يجيز من الجنماء وهو خير الغنماء لكن لحيث أصل العام ان الثياب البراقة والبيضاء الجنينة لا شك انها تنفي تنظر حتى قال بعض علماء مثل الحرير من الحرير ايانا تكون عديد لكن في نوع من الزين ان اذا كانت عضوظة خالف اختاروا بصنة محمد الله الجواب وقعض العلماء منح من الثياب البراقة كالسفراء والبيضاء الجنينة التي يكون تكون من شاء جنينة تنفي تنظر فإنه لا تنبشر المرأة المحتدة لما فيه من أجزينة ونزنة وتجد عدة الوفاة في المنزن حيث واجبت وتجد عدة الوفاة على المرأة المحتدة في المنزن هذا مما يجب على المرأة المحتدة مثل ذنبه وهو البيت ولذلك قال تعالى متائر إلى الحي غير إخراج فأمر المحتدة من عدة الوفاة في عدة الوفاء ألا تخرج من بيت الزوجية وقد نسخت هذه الآية بالنسبة للنبه ولم تنسخ بالنسبة للفكم عدم الثروس ولأن المبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بالكمالك من شمال رضي الله عنها لما تنسخ عنها زوجها امكثي في بيت زوجك الذي جاءت فيه معي فتى يبلغ كتاب أجل هذا بمزوم البيت وأنها لا تخرج وذلك أجد من السلم المرأة تخرج من حاجة أما إذا نتجل حاجة هي أن هناك زبان خوص لحال الحداد فإن تحولت خوفا أو ظهرا أو بحق إن تقلت حيث شاءت فإن تحولت أن تقلت من بيت الزوجين خوفا مثل أن تكون مع زوجها في الصحراء ويخشى لقدر الله أن فيها من يديها من عرضها وفيها السبع وحين يدن يجد لها أن تتحول واختلف الغلماء هل إذا تحول تنظر إلى أقرب مكان بالنسبة لديك الزوجية أم أنها إذا تحولت حين لها أي مكان وجهان للغلماء فائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا تنظر أقرب مكان لو أن امرأة في ضاحية من موافع المكان وخافت من البيت مثلاً رئيساً في مكان منفرد ليس فيه أحد كان معها الزوجة يقوموا عليها ثم لما توفي على الزوجة الخافة وخشي عليها إلا في هذه الحالة إذا قلنا تنتقد إلى أقرب مكان تنتقد إلى مكان يجب أن في مكان على الأقل بما تنتقد إلى أقرب مكان لأن ترع هذا المكان فينضط إلى أقرب مكان يمكن أن تحتفين ومنهم من قال تخير هو وجوز لها أن تنتقل ولو إلى أي مكان وهذه المسألة لها مضائف منها إذا قلنا أن الزكاة تختص بالموضع الذي فيه المال فهل إذا لن يجد فقيرا في المال لن يجد فقيرا في المكان الذي فيه المال هل ينتقل إلى أقرب مكان إليه أن أنه يخير في جميع الأمثلة هذه المسألة لها قاعدة عند علماء رحمه الله والذي اختاروا بعض العلماء أنه إذا طولت الشبهة يعني أن الشرع القرب نذر إلى الأقرب وأما إلى كان الأمر على الإطلاق إنه إذا تخلف المكيف حل للمكلف المنتقل إلى الكل على حد السواء وبناء على هذا فإنه يقوى وقال نها تنتقل إلى أي مكان تنتقل إلى أي مكان سواء مكان يعني قريبا من المكان يعني مثلا لا قريب قريب من الموضع الذي توفي عنه جوجاته وقريب في موضع اخر بعيد كانم يوجد هناك القريب جيد وشجارك القريب على حد الصوار ولا تجد واحدا منهم او قهر نعم او قهرا او قهر ان اتقها يعني بالقوه والكر قال لنا ما في في هذا البيت يقع لا والله كان صلى الله عليه وسلم هذه الناس شحنا تكون امراه تزوجها رجل وهي ليست في قريبه وجاءت إلى مثلاً أقرباء الزوج فغاروا منها وهذا كان يقع مع استلاف البيئات والعراف والتقالي فإذا توفي الزوج المريكان يشطرها تطلق عليها أهل زوجها فطهروها وحولوها بالقوة أن تخرج البيت الزوجين قالوا نموذ المبيع البيت نموذ المبيع البيت نموذ ففي هذه الحالة أو ظلدت بقوة وقهر وأكرهت عن الخاص فإن الإكراه يشكف التكليف لأن الله تعالى أكلنا من بكرها وقلبهم الضائم بالإيمان فأسطط الله بالإكراه الردة وهي أعظم شيء فمن البادي أولى أن يشكف نادونه من الزفدان أو بحق أو بحقهم إذن أن تحدد في بيت فقال له رجل هذا الجيء أسطنوا ما دم تحية فجاء وشكل في البيت وشكلت نحن زوجته ثم توفل الزوجة في البيت فالرجل يريد بيته وبيته يجد بيت الجوج فحين يريد البيت بحق لأن البيت بيتي ولي حقاً أخرجها ولي حقاً أخرجها فإن أبقاها قفض المفهرة وإن أخرجها فمالبو حقه فما علم السمين من سبيل فألا كل حال إذا أخذت هنا أخرجت بحق ما كان لون سنة أجرة كان مستأجرة فمكفت شهرا ثم انتهت الإجارة فقال صاحب الله تخرجي لأنها تخرج انتقلت كيف شاءت لأنها لا تبدو إلى أقرب وكان من البيت الذي جاءها فيه مم. ولها خروج لحاجتها نهارا لا ليمن ولا أن تخرج لدفتها لحاجتها نهارا مثلا أن تكون عندها عمل أو عندها وظيفة أو تحتاج إلى كسر النعيش لها ولعولادها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقل من المرأة تخرج وتجد فتفسدك مثلها عيادها اذا احتاجت لذلك ان تخرج ولا تاخذ النهار ان تلت الى بيتي الزوجيه أثنى. أثنى. عم في البيت وان سرقت الاحجاده اثم فان سرقت الله امرها في شريك اذا لم تنتسب فامرت وإذا كانت عالمه واذا كانت جاهله لم تحصل او تكون غير عالمه من وفاة يتوصى عنها زوجها وتلكت أربعة أشهر وبعد المصار ينمي أثناء خبر ثم يأتينا الخبر بعد سنة بعد شهوط وفي كمت الدفاع فلا شيئا عليه لكن إذا قصدت وعلمت فإنها آثمة أثمت ولا تلزمها يلزمها أن تقضي لا يلزمها أن تقضي وعما مثل تطيبت أثناء الشداد ولبس الجميل الضياب فهذه آثمة هو من حق الله ورسوله وفهم يكشى عليه فإن بريض لما هو أعظم فالربما استدري جساء الله والكفر رضي الله وتمت عدتها بمعين جمالها وتمت العدت فضيل جمالها سواءً علمت أو لم تعلم فإذا مضى الجمال عليها فما لا تنجل بقضاء ما حرطت فيه وانتنهت فيه من الأيام التي خلت